صاجب عاشقا دلو يخدايا صاجب عاشقا دلو يخدايا استحوزت الدرو دلو يخدايا استحوزت الدر حضور تا در آمد لو يا خدایا استحضور تا نكلي بريثلي دجون خوان دون فتخرت المالو زنتلو يخدايا فتخرت المالو زنتلو يخدايا استحزرتا الدروردلو يخدايا تعجبا شقان دلو يا خدایا استحوزرت درو دلو يا خدایا استحوزرت درو دلو يا خدایا شهادتت بهتره و نه شهادتت خسرا زاد Raza قلبي يخدع يا استحذر تذروا قلبي يخدع يا استحذر تذروا قلبي يخدع يا ننصورنا سفر دبل جهل دلو يخدايا سفر دبل جهل دلو يخدايا استحذرتا درو دلو استحوذت الرواندلو يا خدايا استحوذت الرواندلو يا خدايا رندكم او هم بكم شيء حي دان دلو يخدايا دارشوني شهيدان دلو يخدايا استحزرتا دروندلو يخدايا تعجبا عاشقان دلو يخدايا استحذرت الدرمانتيو يا خدايا ستدين بسريت دي تكلفونا ستدين بسريت دي تكلفونا بنصيب سيبك لي ربا جناتونا ده انا استس يا رندلو يا خدايا Субтитрувальниця Оля